تدرك ضرورة الإيمان بالبعض وبعض العقلاء حتى ولم لم يكونوا مسلمين عندهم هذا الشعوب شعوب تطري باطن غريزي لأن الناس يرون أحوال البشر في هذه الدنيا تقتضي يعني أن يوجد إشكال لابد من حله ولغز لابد من جوابه وهو أن الناس في هذه الحياة الدنيا إذا قلنا أن وجودهم جاء عن إبداع وعن حكمة ولا شك في ذلك فنحن نرى الناس يموتون والأمم تنقضي وتفنى وبينها تفاوت في الأقدار فواك تفاوت في الأعمار تفاوت في الرزق تفاوت في الحضور فيها الظالم والمظلوم فيها من استكمل نصيبه وحضوره في من لم يستكمل فيموتون على هذا الشكل بتفاوتهم مما يوجب عند العاقل ضرورة يكون هناك حلقة أخرى ما دمنا قلنا أن هذه الحياة يوجدت بصنع بديع وبحكمة وأن كل ما فيها مبدع وحكيم وكذلك كل أفعال عز وجل كذلك إذا كنا العاقل وإن لم يكن مسلم يدرك هذه الأمور فإنه لا بد أن يشعر بضرورة أن هناك حياة تكون فيها المساواة يكون فيها العدل المطلق وإن كنا نعرف, نعرف أن الله عز وجل عدل بين خلق الدنيا والآخرة لكن هناك أمور غيبية لا نبركها فالظاهر لكثير من الناس الذين ليس عندهم يعني إدراك أو عندهم يعني حاطة بحكمة الله عز وجل أو فناعة بما بل بل بأحكام الله على التفصيل يشعرون بالضرورة وبالغريضة أنه لا بد من استكمال حلقات الدنيا أو حضوظ البشر أو حضوظ الأمم على نحو الماء يوجد عندهم الشعور بضرورة البعث بضرورة البعث فهذا شعور عام هو أشبه بالدلالة العقلية المجملة لكن مع ذلك هذه الدلالة لا تعطي يقين بالبعث ولا تعطي أيضا خبر عن تفاصيل البعث وما بعد البعث لا يمكن لأن أمور الغيبية التفاصيل في أحوال القيامة والبعث وما يحدث فيه ومشاهد القيامة وأحوالها وأحوالها ثم ما بعد ذلك جزاء الناس وانكسامهم إلى شقيم وسعيد وإلى منعم ومعذب هذا أمر لا يدرك على التفصيل حتى وإن رأت ضرورته أو رأت ضرورته بعض العقول السليمة لكن على التفصيل أن للإنسان يدرك هذه الأمور الغيبية على التفصيل فكان لابد من الإمام بالغيب والإيمان بالبعث على نحو ما جاء في الكتاب والسنة ولا يمكن لأحد أن يصل إلى الإيمان الحقيقي بالبعث على نحو يكون صحيح ويرضي الله عز وجل ويصدق كلام الله وكلام رسوله إلا بالرجوع لكتاب والسنة ولذلك الذين يتغنون أو يمتدفون بعض الذين يمنون بالغير من غير المسلمين في الحقيقة أنهم أخطأوا الجادة وأخطأوا الصاب فإن أولئك أي الذين يؤمنون بالغيب دون إيمان بتفاصيل ما ورد في الكتاب والسنة لم يؤمنوا على الحقيقة لأن تصورهم على الغيب تصور رهمي خيالي مجرد ضرورة غريزية لكن لا يسمى إيمان بالبعث كما وجب يجيب في الكتاب والسنة فلا لا يصح أن نقول لمن رأى وجود ضرورة وجود حياة أخرى أنه آمن بالبعث لا يصح في من رأى وجوب البعث عقلا أن نقول هذا مؤمن بالبعث لأنه ما آمن كل ما في الأمر أنه داد أدرك برورة البعث لكن هل آمن بمجاب هل آمن باستفاصيل الحياة الأخرى التي وردت في الكتاب السنة طبعا لا فعلى هذا لا يكون إيمانه إيمان إنما مؤدى إيمانه هو الإنكار هو الإنكار وإن وجد عنده التصور الإجمالي التصور الإجمالي ليس هو الإيمان بالبعث Amén. Amén. Amén. بالحطاب الجمهوري أن الفلاسفة نظرتهم للأنبياء نظرة قاصرة طبعا الفلاسفة ليس من أتباع الأنبياء وسبقا قلت وأكرر وهذه حقيقة يعني مما اتفق عليه المحققون من أمة السلف وغيرهم من أنه لا يمكن أن يكون فلسفة إلا بمخالفة ما جاء به الأنبياء الفلسفة بمعنى الاصطلاح عند السلف لا أقصد مفهوم الفلسفة في العصر الحديث في العصر الحديث توسع الناس لمفهوم الفلسفة لكن الفلسفة أو الفلاسفة بمفهوم العلماء في القرون الأولى إلى وقت قريب يقصد به من لم يؤمن باللبوات أو إيمانه بالنبوءة من حرف فلا يمكن أن يكون فيلسوف ومؤمن بالنبي على وجه الحقيقة إيمان جمال نعم لذلك مبدأ الفلاسفة يقوم على اعتبار أن الأنبياء ما هم إلا أناس عباقرة عندهم قدرات ومواهب عالية جبارة استطاعوا بها أن يصنعوا للناس أشياء وتعالي يقودوا بها الأمم ما هم إلا طائدة من المصلحين العباقرة الذين بمواهبهم العالية استطاعوا أن يجلبوا إليهم العوام فخاطبوا الجمهور خاطبوا الجمهور بخطاب عاقلي بخطاب ذاتي نابع عن عطرية الأنبياء ومواهبهم العادي وبعض الثلاثة قد فسفر بعض أمور النبوة بشيء من التفسيرات الغيبية الوهمية ما الغيبية الصحيحة الغيبية المهمية فيقول أنه مثلا نظرا للعقلية الجبارة أو المواهب الجبارة عند النبي ممكن أن تتصل به قوى خارجية وأرواح خارجية عقول أو أرواح فتفيض عليه من فتفتوحاتها فيقول بأقوال أنه أشبه بالدسفير طبعا هذه مذاهب الفلاسفة إلى يومنا هذا ممن أعرفه من الفلاسفة الإسلاميين هذا كلامهم في النبوة وأغلب من تبنون الفلسفة في البلاد الإسلامية الآن ممن قرأنا عنهم هذا رأيهم في الأنبياء والنبوة يقدرون الأنبياء يحترمونهم لكن على أنهم أناس من الأفذان لأن الله أوحى إليهم وإن فسروا في فسروه بنحو الخرافي ايضا انفسروا الوحي ففسروه بنحو فرافي فهذا معنى قول انهم يرون ان خطاب خطاب الانبياء خطاب جمهوري اي ان الانبياء بقريتهم وماهبهم العالية خاطبوا الجمهور بخطاب قادوا فيها الامم وصارت لهم اتباع وصارت لهم دينات صنعوها من عند انفسهم ولذلك كان امثال العقاد يقول ما النبوة قبل ابراهيم الا نمط من الكهانة وأن الأنبياء قبل إبراهيم ما هم إلا مجموعة من الكوهان الذين يحترفون حرفة الكهانة أمام الوام العقاج هذا رأيه وصر عليه أن ويقول إبراهيم أبو الأنبياء بمعنى أنهم من إبراهيم فما بعد وجدت النبوات الصحيحة ومع ذلك يبسرها أيضا لتفسير الخرافي على نحو ما يقول الغرب نعم سنقف هنا للمقطع الباقي طويل إن شاء الله في الجرس القادم نستكلم يقول كيف اختلف السلب في مستقر الأرواح بعد الموت مع أنها مسألة غيبية لا مجال للرأي فيها بعض المسائل التي اختلف فيها السلف ولم يتفقوا فيها على قول وهي من أمور الغيب استنتجوها من أو استروحوا القول فيها من من النصوص لا على سبيل الجزم فبعضهم قد ينتزع من بعض النصوص مفاهيم أو أحكام معينة لا يجزم بها لكن يفهمها فهما إما بالمفهوم وإما بظاهر النص من غير جزم وإما بقراء أو بسياقات وغيرها فأغلب المختلف فيها من الأمور الغيبية عند السلف نجدها مما يتنازع فهم الناس فيها لا على أنهم قالوا فيها بغير علم مطلقا إنما قد يفهم من بعض النصوص بعض الأحكام أو بعض الأشياء في نظر الاختلاف الفهم يكون الاختلاف لأن النصوص الغيبية منها ما هو قطعي الضلالة قطعي يعني المعنى فهذا لا خلافه ومنها ما هو ثابت في دلالة هذه نصه لكنه اختلف في معنى فهذا اختلف فيه على اختلافهم في النصوص وهذا يدخلونه تحت مشكل الاثاث او مشكل النصوص يشكل عند يعني صاحب النظر لا في ذاته وهذا قليل جدا لا يدخل في الاصول انما يدخل في الفروعيات وصلنا صفحه 593 والكلام هنا مقتصر بما قبله طبعاً في المقطع الثالث وللحجة تكرير آخر هنا يتكلم عن الاستدلال على البعث ولدلة الشرعية والعقلية والبراهين التي جاءت في القرآن على البعث على المعاد بعد الموت وعلى البعث بعد الموت نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وللفجة تكرير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال ومن يكذر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع وهو قولهم متاهو فأجيب فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في, ألف في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا فكان في قوله ونسي خلقه ما وقى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تفريرها فقال كل يحييها الذي أنشأها أول مرة فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذا وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوكه وعلمه بتفاصيل خلقه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 يتضمن جوابا عن سؤال ملفد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عاد طبيعتها باردة يابسة والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رقبة طبيعته حارة رقبة بما يدل على أمر البعث ففيه الجليل والجواب معا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 هو الذي يفعل ما أنكره الملفد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم في مثل هذه الحجة نجد أن الخصوم أو الخصم لا بد أن ينقطع يعني إذا كان الخصم منصف عاقل يريد الحق أصلا أما إذا كان لجوج فاللجوج ينكر البدهي هذه الحجة بدهية وفطرية وبرهانية وتصديقية في وقت واحد تستمع فيه جماع معاني أقامة الحج فهي حجة شرعية وعقلية وإيها أيضا من البدهيات ولذلك لا يمكن لاحد من البشر مهما أوتي من قوة الذكاء والمقدرة والوسائل العلمية أن يأتي بدليل على البعث مثل هذا الدليل او يأتي بحج على مثل البعث مثل هذه الحج ولذلك لما تكلف المتكلمون بعد عصر الصحابة الذين كأنهم أرادوا بزعمهم أن ينصروا الحق بالقواعد العقلية لما تكلفوا الحجج العقلية لم يأتوا بمثل هذا البرهان بل في الغالب أنهم يسلكون مسالك وعرة ملبسة عسرة الفهم عسرة الألفاظ لبيان أو في الحجة على البعث ثم هم لا يصلون إلى مثل هذه النتيجة ولا إلى قريب منها وكثير منهم أي من المتكلمين الذين زعموا أنهم أتوا بالأدلة العقلية على البعث كثير منهم ذهل عن هذه عن هذا الدليل ولو استعمله لكفية واكتفى واستراحى من تسويد المجلدات العظيمة بلا وفي النهاية الغالب أنه لا يصل إلى النتيجة ولذلك لم سلك المتكلمون مسالك الأدلة العقلية الوهمية أو المتوهمة على البعث ما وصلوا إلا إلى التشكيط أحيانا أو إلى إنكار بعث الأجساد أو إلى أدلة واهية في الغالب أنها لا تقوم بها حجة ولا, ولا تستبين للمخاصم أو المجادل سواء كان المجادل عنيد أو كان من يريد الحق لكن لم يهتدي لي المهم مثل هذا البرهان على البعث يكفي عن كل الأدلة والوسائل العلمية التي يسلكها الناس اجتمعت في, هذه في هذا الدليل أو في هذه الأدلة على البعث فلذلك ينبغي المسلم دائما في أي قضية يستدل فيها أو يجادل فيها ينبغي أن يتحرى أدلة القرآن الوجب وأن لا يحيد عن الدلالة القرآنية إلا بمزيد من الشرح لبعض المعاني التي قد يجهلها الخصم في معاني الألفاظ أو ترتيب المقدمات على النتائج على المقدمات التي وردت في القرآن فكل أمر من الأمور الشرعية والعقلية سواء في عالم الشهادة أو في عالم الغيب له دليل في القرآن فلا يمكن للناس أن يأتوا بأفضل منه وهو يناسب جميع البشر بجميع لغاتهم الأدلة والبراهين القرآنية التي وردت في الاستدلال على قضايا الدين سواء من بالل الإيمان بالله عز وجل ووحدانيته أو الإيمان بالبعث أو بسائر أصول الدين الأدلة القرآنية اجتملت على كل يعني عناصر الأقناع بأي صنف من البشر وبأي لغة لكن الذين أفقهون العربية لا شك أنهم سيعرفون الدليل والدليل مباشرة من القرآن والذين لا إفقهم العربي فجل لهم بالمعنى لأن معاني الفرد كلام الله عز وجل سهلة وهي بلسان عربي مبين فالمهم أن هذه قاعدة يجب أن يفهمها طلاب العلم جيدا وأنه إذا تعرضوا لمجادلة أحد من المعاندين في أي قضية من القضايا التي ورد الكلام عنها في القرآن فيجب أن يبدأوا بآدلة القرآن وأن تكون هي المرتكز وإن طروا إلى الاستدلال آخر فينبغي أن ينبثت الاستدلال عن ما يفهم من دلالات الدلالات آيات الله عز وجل الوالدة في كتابه أو عن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر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 فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى كما قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والخلفة والتعاب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لابد معه من آلة ومعيد بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكون ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن فإذا هو كائن كما شاءه وأراده ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون ومن ثم كان أيحسب لك أن يترك سدى ألم يكن تف منلي يمن لاذاد على البث لا ثم كان علقةة فخق فسّى فجعل منه الزوجين الذكر والأنث أليسذ بقااد على أيحي الموتع تحت سبحانهه على أنه لا ييتف مهملا من على الأمر وال والتوااب والعقاب. وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء كما قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة فإن من نقله من النفقة إلى العلقة ثم إلى المضى ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي التي أشده وأحكم خلقه غاية الإخكام واخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية أم كيف تكتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه وما أخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج كما في قوله تعالى يا أيها الناس كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال وأن الله يبعث من في القبور وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وذكر قصة أصحاب الكهل وكيف أبقاهم موتا ثلاثمائة سنة شمسية وهي ثلاثمائة وتسع سنين قمرية وقال فيها وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خط واضطراب وهم فيه على قولين منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع فأورد عليهم, الانس... فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان وذلك الحيوان أكله إنسان فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما فماذا الذي يعاد أهو الذي كان وقت الموت فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف ما جاءت به النصوص وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله, كله يتحلل ليس فيه شيء ليس فيه شيء باك فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستخيل ترابا ثم ينشئ الله نشاة أخرى كما استحال في النشاة الأولى فإنه كان نطفة ثم صار عبكة ثم صار مضرا ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفيه يركب وفي حديث آخر إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبثون في القبور كما ينبث النبات فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستخيل فيعاد من المادة التي استحال إليها ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائما في تقلل واستخالة وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن رآ شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله ستون براعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وروي أن عرضه سبعة أذرع وتلك نشأة بافية غير معرضة للآفات وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات وقوله وجزاء الأعمال قال تعالى مالك يوم الدين يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين والدين الجزاء يقال كما تدين تدان أي كما تجازي تجازا وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون جزاء وفاقا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوم إذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وأمثال ذلك وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر من رضي الله عنه يا عبادي إنما هي أعمالكم وحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى بسم الله نعم وصلنا إلى المقطع الأخير من صفحة 600 قوله والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب يعني ونؤمن بهذه الأمور نعم قال شارح الطحاوية رحمه الله تعالى وقوله والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة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 الآية إلى قوله إن الله سريع الحساب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى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 وسياتي لذلك زياده بيان ان شاء الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الناس يصعقون يوم القيامه ان الناس يصعقون يوم القيامه فكونوا اول من يقيق فإذا موسى اخذ بقائمه العرش سلا ادري اخاق قبلي ام جوزي بصعقتي يوم الطور وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوله فحينئذ يصعق الخلائق كلهم فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش بين العلماء ايضا ان هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشا الاشكال ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين فجاء هذان الحديثان هكذا احدهما إن الناس يصعق ان الناس يصعقون يوم القيامه فكونوا اول من يفيق كما تقدم والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمهم الله وكذلك اشتبه على بعض الرواه فقال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل والمحفوظ الذي تواطعت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح فإن الصعق يوم القيامة لتجل الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة, بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائف لتجل الرب يوم القيامة فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله وروا الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبوى موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فعرضتان جدال ومعاذير وعرضة, وعرضة تطاير الصحف فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة ومن الرثيه كتابه بشماله دخل النار وقد روى ابن ابي الدنيا عن ابن المبارك انه انشد ذلك انه انشد في ذلك شعرا وطارت الصحف وطارت الصحف في الايدي منشره فيها السرائر والاخبار والصطلع فكيف شكوك والانباء واقعه عنى قليل ولا تدري بما تقع أفي الجنان وفوز لانقطاع له أم في الجحيم فلا تبقي ولا تدعو تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعو طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجع فما رجعو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 وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلقون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم وروى البيهقي بسنده عن مسروك عن عبد الله رضي الله عنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم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 قال فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف ذحب مزلة فيقال لهم انظوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطر ومنهم من يمر كشد الرحل ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تجر يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار قال فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجينا منك بعد أن أراك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحد الحديث واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا وندروا الظالمين فيها جثيا وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا, لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن غرود النار لا يستلزم دخولها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 ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاح لأصابهم ما أصاب أولئك وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك أورده القرطبي وروا أبو بكر أحمد بن, سو... أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى بن, م... عن يعلى بن منيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جزيا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي السلام تبارك الله خلاصة الأمر في هذه الأمور التي تسمى السمعيات أي أمور القيامة تسمى السمعيات لأنها أو الخبريات لأنها لا سبيل إلى إثباتها إلا بما ثبت عن الله تعالى وعلى رسول صلى الله عليه وسلم لأن العقول لا تحيط لدقائق هذه الأمور عقول البشر قد تدرك في الجملة ضرورة البعث لكن تفاصيل ما يحدث يوم القيامة من البعث والنشور والعرض والنشور والجزاء والحساب والصحف والصراط والميزان وغير ذلك هذه أمور لا يمكن أن يعرفها الناس ولا يمكن أن تخلد على خاطر أحد لأنها أمور لا يعرف الناس حق دقائقها فلا بد من الإمام بها كما جاءت والتسليم بأنها حق على حقيقتها فالعرض معناها أن العباد يعرضون على الله عز وجل والحساب معناه الله عز وجل يحاسبهم ويحاسب كل واحد منهم ويحاسبهم جميعا في وقت واحد وكل واحد يظن أن الله لا يحاسب غيره ولا يناجي غيره الله على كل شيء قديم وكذلك كراث الكتاب. الكتاب كتاب حقيقي كل إنسان يقرأه المتعلم والأمي الله عز وجل يمكن حتى غير فاردين من أن يقرأوا فهو سبحانه على كل شيء قديم كتاب حقيقي لكل إنسان والكتاب هو الصحيفة وقيل أن الكتاب غير الصحيفة قيل أن الكتاب هو ما فيه تفاصيل أعمال الإنسان التي ك... التي كتبها الكرام الكاتبون وأن الصحيفة هي خلاصة النتيجة وأشبه بالشهادة أشبه بالشهادة وكل ذلك حق وقد وردت النصوص بهذا وذلك والثواب هو العقاب الذي هو الجزاو ذلك ثم ذكر الصراطين والصراط أيضا أمر حسي معلوم موصوف وفي كل ما أشار إليه الشالح رد على الذين زعموا أن هذه الأمور ما هي ألا أمور توهيمية أو أنها دلالات على معاني لا على أشياء قال الصراط هو الحق والعدل وقالوا إن الميزان هو أيضا العادل إلى أخر فهذه الأحاديث الوالدة بل آيات الأحاديث تثبت أن هذه الأمور أمور حسية حققية الله عز وجل أخبرنا بها فلا مجال لتأويلها بالله لابد أن نؤمن بما جاء كما فمثلا في حديث البيهقي هنا ذكر وصف الصراط ووصف بعض ما يحدث للناس على الصراط من وجود النور للممين وتفاوت النور بينهم هذا حق لابد أن يثبت على حقيقته وأنه أمر مادي محسوس يوم القيامة وليس تعبير عن أمور معنوية كذلك الصراط ووصفه لهذه الأوصاف وأنه كحد السيف وأنه دحض يعني فيه زلق مزلة ودحض أيضا وصف لمزلة أو تعني مزلة وصف لمعنى دحض وأن الناس يمرون بهذا السراط على قدر أعمالهم ومرورهم أيضا موصوف بهذه الأوصاف منهم أن من تنكضى ذلك الكوكب وأرد في بعض الروايات أنه كالبرق ومنهم كالريح وإلى آخر وأن هذا الصراط صراط حقيقي على مثل جهن وليس مجرد معاني او أمور معنوية يرمز فيها إلى رموز غير حقيقية كما يقول الفلاسفة وأتباعهم من الجهنية وبعض المعتزلة وكثير من يسمون أنفسهم بالعقلانيين والعصرانيين في العصر الحديث لأنهم تعرضوا إلى هذه الأمور بالتأويل الذي يؤدي إلى إنكارها وتعطيبها نسأل الله السلام والعافية وصلى الله وسلم وبرك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلنا إلى صفحة ستمائة وكم وثمان وقفنا على موضوع الميزان نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله والميزان أي ونؤمن بالميزان قال تعالى ونضع الموازين القصة اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل ناتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون قال القرطبي قال العلماء إذا انقم الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة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 أن ميزان الأعمال له كفتان فسيتان مشاهدتان روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمته على روس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر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 فيقول أحضروه فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة وابن أبي الدنيا من حديث الليث زاد الترمذي ولا يفكل مع اسم الله شيء وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفها الحديث وفي هذا السياق فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقالت رأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأ فضحك القوم من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة ساقي فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في, كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الحديث وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن فقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائك شقي فلان شقاوة لا يصعد بعدها أبدا فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراب لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام فإن الله يقلب الأعراب أجساما كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤثى بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال قلود لا موت ورواه البخاري بمعنى فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال وثبت أن الميزان له كفتان والله تعالى اعلم بما وراء ذلك من الكيفيات فعلينا الإيمان بالغيب كما اخبرنا الصالح صلى الله عليه وسلم من غير زياده ولا نقصان ويا خيبه من ينفي وضع الموازين القسطه ليوم القيامة كما اخبر الشارع لخفاء الحكمه عليه ويقضح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان لا يحتاج الى الميزان إلا البقال والفوال وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فلا, أحب فلا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومندرين فكيف ووراء ذلك من الحكم؟, من الحكم ما مال الطلاع لنا عليه فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيكتص لبعضهم من بعض فإذا هذب ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين للمؤمنين خاصة وليس يسقط منه أحد في النار والله تعالى أعلم الله. ما انصحت القول بأن الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط إن كان صحيحا طبعا الصراط لا يتجاوزه إلا المؤمنون جميع البشر يمرون بالصراط وقد ورد عن ذلك بعض النصوص أن هناك من المسلمين ومن المؤمنين من لا يمرون بالصراط لكن هذا مرجوح الصحيح أن جميع البشر مرون بالصراط لكن المؤمنين يتجاوزون الصراط يقطعونه دون أن يتكردسوا في الناظر صلى الله عليه وسلم أما الكفار والمنافقون والأهل الكبائر الذين قدر الله عليهم أن يعذبوا فهم يتكردسون في جهنم بعد أن يعني يكونون على الصراط من الصراط يقعون فيه على حال يظهر ان السؤال في موضوع آخر أشار له ما اشار الى ما اشار اليه القرطبي نعم ما اشار كلام مرجوح كلام مرجوح وجهه به بعض النصوص لكن الصراط العام الذي ورد ذكره في عموم النصوص يمر به جميع البشر لكن لا يتجاوزه لا يقطعه ينجو منه أو ينجو من النار إلا من أراد الله له ذلك من المؤمن نعم إينا الله أعلم من هذه السؤال في الحديث الذي ذكر أن كل أمة يصور لها مكانة تعبد ثم تتبعه وتسقط في جهنه هذا السكوط جماعي ما فيه يعني دلالة على نوعية السكوط للصيرا وأيضا ما ورد أن الأقوم فرعون يردون معه الجهن وأن أيضا الأهل الأهل النار يدخلونها زمرا وأنهم يساقون من قبل الملائكة كل هذه مشاهد لا تتنانصب بمعنى أنه لا يمنع ذلك أن يكون ذلك إما بعد الصراط مباشرة أو قبل الصراط على نحو جماعي والصراط يأتي حاله على الأفراد فالصراط مرحلة من المراحل وهو على مثل جهن فنأقول لتعارض بين النصوص لأن هذه مسألة غيبية لا يمنع أن يكون هذا وهذا وأن هذه الأمور تعد مراحل يمر بها العباد مراحل يمر بها العباد كما أن الحشر نفسه فيه بعثا ثم وقوف ثم عرض ثم حساب ثم صحف والصحف نوعان منها الصحف الخاصة لها أشبه بالشهادات ومنها الصحف اللي هي السجلات ثم وزن وبعد ذلك يأتي تقسيم الناس إلى أصناف وكل صنف يذهب على حدة فالأمور التي تدل على ما يحصل للأوراد لا تتعارض على مع الأمور التي تدل على ما يحصل للناس كجماعات وكو أمم فإنها مشاهد من مشاهد القيامة وحلقات من حلقاتها الله أعلم بتفاصيله نعم وإن منكم ليست نصاً قاطعاً لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر فسره بما يدل على أن الجميع يردون لكن كيف الورود هذا هو الذي لا نتحكم فيه ليس هو الورود الذي يوقف من بعض النصوص والورود الذي نستطيع أن نتحكم به في أذهاننا فهو ورود غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل فعلى هذا لا يمكن أن يعني نقصر الأمور على كيفيات معينة فربما يكون الورود ورود عام وورود خاص وما ورد من أن هناك من الناس أو من المؤمنين من لا يمرون على الحساب وأن منهم من الناس يحاسبون وهم فيه بالظل الله وجل وكذا هذا لا يمنع من أن يكون هذا نوع من الجزاء وأنهم حينما يمرون, يمرون على الصراط على جهنم يمرون ولا يشعرون فالذين يمرون كالبارك هم بمثابة من لا يشعر أنه مر نسأل الله يجعلنا جميعا منهم يمرون على كالبارك بمعنى أن لمحة البارك لا تشعر الإنسان بأنه مر على شيء فيجمع بين المصوص على هذا النحو أو كل نص يكون له معنى ومدام غيبي لا يجوز أن نتوهم تعارض لا يجوز أن نتوهم تعارض والله أعلم وصل الله وسلم وبركة عن أبينا محمد وصلنا إلى الكلام عن الجنة والنار نعم المقطع الأوسط والجنة والنار مكلفتان اقرباهم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 أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان اتفق أهل الصنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل على ذلك أهل الصنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهم الله يوم القيامة وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوه على خلقه في أفعالهم فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء, الجزاء عبت لأنها تصير معطلة مددا متطاولة فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى وحرفوا النصوص عن مواضعها وظللوا وبدعوا من خالف شريعتهم فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة نصوص الكتاب التي تدل على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن وكما سيقرر المؤلف بعد قليل أو الشارق الجنة في أصلها موجودة وكثير مما فيها موجود المخلوق لكن قد يكون من بعض أنواع النعيم التي يعد الله بها عباده قد يكون منها ما يتجدد خلقه فالتسبيح الذي هو غراس الجنة يغرس الله به للعباد جزاؤهم وكثيرا كثير من الأعمال تجدد جزاؤها في نعيم الجنة بحسب تجدد الأعمال فأصل الجنة أي أن وجودها حقيقي هذا أمر معلوم الجنة مخلوقة وكذلك النار مخلوقة الآن وموجودة وكثير من أنواع النعيم فيها أيضا مخلوقة وموجودة لكن بعض أنواع النعيم يخلق ويتجدد بحسب أعمال العباد كما يرد في النصوص التابع نعم فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين أعدت الذين آمنوا بالله ورسله وعن النار أعدت للكافرين إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآباء وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى طبعا الإعداد هنا كما هو معلوم وفي لغة العرب والقرآن جاء بلسان عربي مبين والله عز وجل تكلم به ولا يتكلم الله إلا بحق الإعداد هو الخلق والوجود السام الإجاد السام الإعداد هو الإجاد السام نعم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره ثم انطلق بجبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني آخ آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم ولقد رأيت جهنم يحظم بعضها بعضا حين, حين رأيتموني تأخرف وأن هذه كلها صريحة حديث صريحة في أن الجنة موجودة وكذلك أن حديث فأفرشوه من الجنة فورد في الحديث تصة الميت ذمات وهذا يحدث لجميع الأموات حتى الذين سبقوا الذين سبقوا من العموات منذ خلق آدم إلى يوم الأهالة كل من يعني قدر عليه الموت يكون له هذا المصير إما كذا وإما كذا فالمعنى أفرشوه الجنة يعني أن الميت إذا كان من أهل الصلاح والاستقامة يفرش له من الجنة ويرى منزله من الجنة رؤية حقيقية لأن هذه الأخبار حق هو في الدنيا وهذا دليل يعني في الدنيا قصدي في زمن الدنيا وإلا في أحوال برزخ أحوال القبر تختلفن أحوال الدنيا لكنها في زمن الدنيا في الزمن الذي يعيشه الأحياء الميت الذي يموت من هؤلاء الأحياء إن كان من أهل الخير يرى منزله من الجنة ويفرج له من الجنة فتكون الجنة موجودة معاينة وكذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبر الصدق والحق أخبر أثناء المعراج بما رآه وكذلك خبر صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس فإنه رأى الجنة ورأى النار عيانا كما ورد في الخبر الصحيح هذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان وأن هذه الأقبار ليست أقبار توهيمية تخيلية كما يزعم الفلاسفة وأذناب الفلاسفة ممن لا يؤمنون بالله ولا برسله نعم. وفي الصحيحين والنفض للبخارية عن عبد الله بن عباس قال إن الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأتلت منه ما بقيت في الدنيا ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط وفي صحيح مسلم من حديث أنس وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وذكيتم كثيرا قال وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار وفي الموطع والسنن من حديث كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها, حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعدته لأهلها فيها فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بالجنة فحفت بالمتاره فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعدت لأهلها فيها قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعدت لأهلها فيها قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها فأمر بها فحفت في الشهوات ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعدته لأهلها فيها فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها ونظائر ذلك في السنة كثيرة وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تثنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال هذا حديث حسن غريب وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة قال هذا حديث حسن صحيح قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنا قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون إنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه فجواب قبل الجواب طبعا هذه الشبهات كلها قالها في المعتزله بعض المعتزله والجهميه والفلاسفه حتى من يسمون بالفلاسفه الاسلاميين طبعا ليس في الاسلام فلسفة وليس من المسلمين فلاسفه لكن سموا اسلاميين لانهم يدعون الإسلام والا فهم اغلبهم ينزعون الى الاتحاد وينزعون الى الباطنيه فلذلك يعدون هم من المعطلة الفلاسفة الإسلامية كبن سينة وبالرجل من فارض بن سبعين والسهر والد وغيرهم هؤلاء يغلبهم من الباطنية ومن لم يكن باطني الأصل فهو لا يؤمن بكثير من أمور الإسلام كان يؤمن أهل حق إنما هم على مذاهب الفلاسفة وإن ادعوا الإسلام المهم أن المسألة الآن فيها خلط في صفحة 618 السطور الثلاثة الأخيرة قال وأما على قول من قال إن الجنة الموعد بها هذا يعني من إثباث أن الجنة أراده دليل على إثباث أن الجنة موجودة أما على قول من قال إن الجنة الموعد هي الجنة التي كان فيها آدم ثم حجله منها فهذا يعني أن من قال هذا القول يعني أن الجنة موجودة لأن جنة آدم جنة حقيقية التي كان فيها جنة الحقيقية عاش فيها آدم جزء من عمره ثم حدثت البلوى التي اتلاه الله بها وقصته مع الشيطان ثم نزل إلى الأرض فهذا دليل قطع قصة آدم مع إبليس دليل وإنزال آدم من الجنة إلى الأرض على أن الجنة كانت موجودة وأنها لا تزال موجودة لأن آدم نزل من جنة حقيقية إلى هذه الدنيا هذا دليل للقائلين, للقائلين بأن الجنة موجودة مخلوقة وهو قول السلام ثم ذكر الشبهات شبهات تلصص شبهات الناس وكما ترون الغالب أن الشبهات تلبس على من لم ليس عنده علم شرعي هذه الشبهات تلبس وقد تفوت على من لم ينكون عنده بصيرة في العلم الشرعي أو يرجع إلى هذا العلم هذه الشبهات أولا قالوا أنها لو كانت مخلوقة لوجب أن تفنى يوم القيامة لأن الله عز وجل توعد أو وعد بثناء كل شيء وأن كل شيء إنهارك إلا وجهه فهذا أمر الأمر الثاني قالوا بأن الجنة لو كانت مخلوقة لم يطيل أن غراسها التسبيح فهذا دليل على أنها تنشأ تنشأ تنشأ فيما بعد بسبب أعمال وأن هذا دليل عليهم سيأتي لكنهم زعب أن لو كانت مخلوقة جاهزة ما قيلنا أن غراسها التسبيح وكذلك قولهم عن إمرأة فرعون في قول إمرأة فرعون رب ابني بيت أو عندك بيت في الجنة قالوا هذا دليلاً على أن الجنة غير موجودة لو كانت موجودة ما دعت إمرأة فرعون ربها بأن يبني لها الله عز وجل بيتاً في الجنة لو كانت موجودة بزعمهم لكان البيت مبني من قبل إنما هي تطلب بناء البيت فيما بعد هذه شبهات سيرد عليها جمالاً للردود الثانيه نعم التجواب انكم انارتم بقولكم انها الآن معدومه بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده ما تقدم من الادله وامثالها مما لم يذكر وانارتم انها لم يكمن خلق الله وانرتم انها لم يكم الخلق جميع ما اعد الله فيها لاهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر فهذا حق لا يمكن رده وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر يعني استدلالاتكم هذه لا تدل على أن أصل الجنة غير موجود ولا مخلوق إنما تدل على أن بعض, بعض نعيم الجنة يحدثه الله عز وجل على نحو ما ذكر ولا مرض في النصوص بسبب أعمال العباد التي وفقهم الله إليها وبسبب أيضا وعد الله به عباده يوم القيامة إذا دخل الجنة أنه يحقق لهم كل ما يتمنونه من نعيم فما يحققه الله عز وجل الجديد لكن أصل الجنة والكثير من نعيمها موجود أصلا ومخلوق الآن وقبل الآن نعم وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيكم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية وإنما وفق لذلك آئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء وكذلك العرش فإنه سقف الجنة وقيل المراد إلا ملكه وقيل إلا ما أريد به وجهه وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها ثان فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال كل شيء هارك إلا وجهه لأنه حي لا يموت فإقالت الملائكة عند ذلك بالموت وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى وقوله لا تثنيان أبدا ولا تبيدان هذا قول جمهور الآئمة من السلف والخلف وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها وقال بفناء الجنة والنار الجهب بن صفوان إمام معطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل الصنة وأنكره عليه عامة أهل الصنة به وبأتباعه من أقطاع الأرض وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناها من الحوادث وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخن من الحوادث وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم فرأى الجهم أن ما يمنع, أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليني في الماضي وأبو الهذيل العلاف شيخ معتزلة وفقه على هذا الأصل لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل وهي مسألة دوام وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد فإنه لم يزل حيا عليما قديرا ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون, ويكون قبله ممتنعا عليه فهذا القول تصوره كاف في الجزم, في الجزم بفساده في هذا المقطع عدة أمور يحسن الوقوف عندها بإيجاز أولا ما يتعلق بما أشار إليه الشارح صفحة 621 من أن هناك من السلف من قال ببقاء الجنة وفناء النار ومن الخلف كذلك هذه مسألة في الحقيقة يخلط فيها كثير من الناس وبعضهم نسب إلى شيخ الإسلام من فيمية وليتلمره بن القيم القول بفناء النار وعند تأمل هذه المسألة عند شيخ الإسلام بن فيمية هو ابن القيم ومن سبقهما ممن نسب عنه قول من السلف في هذه المسألة المتأمل يجد أن الناس يخلطون بين مسألتين بين مسألة القول بفناء النار والقول بامتطاع العذاب وهما مسألتان منفصلتان ثم أنهم يخلطون بين ما يسوقها أهل العلم وبين ما يقولون به فالقول بفناء جنة والنار فناء مطلقا لم يقل به أحد من السلف وما قاله أو ما نسب عن بعض السلف من القول في النار دون القول في الجنة جنة ولم يكن هناك كلام لأحد منهم في أنها ينقطع خفنة أو ينقطع نعيمها لا أحد قال من السلف لكن بعضهم أي بعض السلف نسب عنه قول لانقطاع عذاب النار لا بفنائها لا بفنائها فرق بين الفناء وانقطاع العذاب وانقطاع العذاب لا يعني انقطاع مادة النار إنما يعني انتهاء صورة التعذيب لأهلها على نحو معين اجتهدوا في قوله أو في سياقه واستدلوا بعموات المصوص من أن رحمة الله تسبق عذابه والسبق لابد أن في النهاية في نهاية نهاية الزمان الآباد التي لا يعني تتناهى إنه في نهاية الآباد لابد أن تسبق الرحمة أي رحمة الله عز وجل تسبق عذابه وتعم الرحمة جميع الخلق فيبقى تبقى الجنة وأنا وهناك أيضا من يبقى من أهل النار يعدبون آباداً لا تتناهى أنها في النهاية يكون لها تناهي أبدي أو بعد سرمدية لا يعلمها الله عز وجل ويقصدون بذلك انقطاع العذاب هذا القول مرجوح ولا دليل عليه قول مرجوح ولا دليل عليه إلا أدل عامة ليست أدل قطعيه فلذلك لا يتفث إليه خلاف قول جمهور السلف جمهور السلف يقولون ببقاء النار وبقاء عذابها لمن قدر الله عز وجل أنهم لا يخرجون منها نسأل الله العافية هؤلاء لا يخرجون منها ويقع عذابهم إلى أبد العذاب لكن منهم من اجتهد وقال ينقطع عذابهم لن النار تنقطع اجتهاد ليس له دليل هذا الاجتهاد ساقه شيخ السلام من دون أن يذكر رأيه فيه فحمله بعض الناس هذا القوى كذلك ساقه ابن القيم دون أن يذكر يجزم بشيء بمعنى أنه لم يرد يفنده في بعض المقامات أو أنه حكاة من جرد حكاية فظن الناس أنه قوله لكن عند التحقيق نجد أن قول شيخ الإسلامي كمية وابن قيم هو قول في أن الحق أن الجنة والنار لا ثنيان ولا تبيدان وان نعيم الجنه لا ينقطع وان عذاب النار لا ينقطع